بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب وقران مبين ربنا يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين درهم ياكلون ويتمتعون ويلهيهم الامل فسوف يعلمون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 ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرون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 شيء إلا عدنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأنزلنا من السماء وما أنتم له بخازنين وإنا نحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ وَالْجَنَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ